النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين إن كنت تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نأمتعكن وأسرحن سراحا جميلا إن كنت تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نأمتعكن كن وأسرح كن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله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 والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 155. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 166. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 177. والحافظين فروجهم والحافظات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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ ان تهشى فلم ما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالك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 وامرأة مؤمنة وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 ان لکم الى طعام غير ناظرین انه ولكن اذا دعیتم فدخلو يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوت الري الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرین انه ولكن اذا دعیتم فدخلو ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشهو ولا مستأنسين لحديث. ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعْمَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِحِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعْمَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ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 يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينن عليهن من جلابي بهن. يا أيها النبي. لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيذِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَيْنَ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَيْنَ يُعْرَفْنَ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 قل إنما, علمها عند الله قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا